وفي بعض الروايات وفي بعض نسخ الكتاب إنه حديث حسن صحيح وكنا قد بدانا الكلام على هذا الحديث في مجالس سابقة حيث عرفنا أن الحديث وصى بأمور ثلاثه الأمر الأول تقوى الله حيثما يكون الانسان يعني في سره وعلانيته يتقي الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني أن من وقعت منه سيئة ينبغي له أن يتبعها بحسنه حتى تمحوها وتزيلها فإن الحسرة تمحو السيئة التي قبلها والامر الثالث الذي وصى به هذا الحديث الشريف ان على الانسان ان يخالق الناس بخلق حسن فبفضل فضل الحث على التخلق بالخلق الحسن فان الخلق الحسن يزين الانسان وان الخلق الحسن يأخذ بيد الإنسان ويكون من أسباب دخوله الجنة بل لا يقتصر على دخوله الجنة حتى يرفعه إلى مصاف أهل عليين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لأن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة من كان ذا خلق حسن والامام ابن ابن رجب رحمه الله تكلم عن مساله التقوى وبين انها هي ان تجعل بينك وبين النار وقايه او بينك وبين السيئه وقايه او بينك وبين ما يشين وقايه وذلك بطاعه الله ومنتثال اوامره واجتناب نواهيه وقد استطرد الامام رحمه الله في شرح معنى التقوى واشار الى معاني متعددة ونقل نقولا كثيرا عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين رحمه الله في تفسير معنى التقوى ومما انتهينا اليه في ذلك او في درس الماضي ما وقفنا عند من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته قال حق التقوى ان يطاع يعني الله سبحانه وتعالى فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر ولا شك ان هذه الامور الثلاثة الطاعة والذكر والشكر كلها من اجل العبادات ومن افضل ما دعت اليه الشريعة الاسلامية وحثت عليه العباد حيث يعبدون الله سبحانه وتعالى نعم قطمه لقطة يسلمها ل لل... لإدارة الأمانة نعم لقطة نعم ألا وخرجه الحاكم مرفوعا هكذا جاء في هذه النسخة إن الحاكم أخرج هذا الحديث مرفوعا بمعنى أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن المحقق علق على ذلك حيث رجع إلى كتاب الحاكم في المستدرك على الصحيحين فوجد الحديث موقوفا على عبد الله بن مسعود أي أنه من قول عبد الله بن مسعود وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام قال قال والموقوف أصح يعني والرواية التي هي منسوبة وهي من قول عبد الله بن مسعود أصح من الرواية المرفوعة قال وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات لان من قام بطاعة الله سبحانه وتعالى فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى على ما من عليه من وأكرمه من التوفيق والهداية فكأن فعل الطاعات شكر لله سبحانه وتعالى قال ومعنى ذكره فلا ينسى قال ذكر العبد ربه بقلبه لأوامر الله سبحانه وتعالى في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها ولنواهيه يعني يذكرها بقلبه وفي حركاته وسكناته فيتجنبها هذا معنى أن يذكر الله تعالى فلا ينسى أن يكون ذاكرا ل. أنه عبد خلق من عجل العبادة وأنه مطلوب منه طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يفارقه هذا المعنى في أي حال من أحواله قال وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أبوه ريرا رضي الله تعالى عنه وسئل عن التقوى فقال هل أخذت طريقا باشوك يعني هل مشيت في طريق هذا الطريق مملوء بالشوك قاله لي من سأله عن التقوى فقال له نعم قال إذن كيف تسير في هذا الطريق إما أن تمشي وتتجنب الشوك وإما أن تقتصد في الطريق يعني تترك الطريق ولا تسلكه فهذه هي التقوى. إذا كان الأمر محفوفا بالمخاطر فعليك أن تكون حذرا عندما تسير في طريق فيه مخاطر وعليك أن تتجنب هذه المخاطر فتجنبك لها وحذرك منها هذا هو معنى التقوى قال وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه وسئل عن التقوى فقال هل اخذت طريقا ذا شوك قال نعم قال فكيف صنعت قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه يعني تجنب أو جاوزته أو قصرت عنه يعني إما أن أتجنب وإما أن أترك الطريق هذا معنى قصرته عنه. قال ذاك التقوى يقول في هذا المعنى نظم ابن عبد ابن المعتز وهو احد الشعراء شعراء الاندلس يقول خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى اي تجنب الذنوب الصغائر والكبائر فانك ان فعلت ذلك فقد قمت به او عملت او التزمت بالتقوى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى يعني من الشوك حتى لا يصاب باذاه لا تحقرن صغيرة اي من الذنوب ان الجبال من الحصى اي ان الجبال تتكون من الحصى الصغيرة فهي اذا تراكمت كانت كبيرة وهكذا البحار انما تتكون من قطرات الماء فعلى الانسان لا يستهين بالصغيرة ولا يقول هذه هذا ذنب صغير او هذه اسم صغير الله يعفو ويتجاوز نعم الله يعفو ويتجاوز والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات لكن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر قال وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي وهنا يريد أن يشير الشارح رحمه الله إلى مسألة يعني كيف تتقي؟ يريد أن يبين أن التقوى تفتقر قبل عملها تفتقر إلى معرفتها أن تتعرف وجوها وسبل التقوى لأن الإنسان قد يظن أنه بفعله يتقي لكنه قد يقع في ما هو أشد ولذلك حتى يكون متقيا تمام التقوى ان يعرف مسالك التقوى وان يعرف موجبات التقوى وان يعرف ما يمكنه من اداء التقوى لان المسألة تتوقف على محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه وان يتجنب الانسان ما يكرهه سبحانه وتعالى وما ينقم من لذلك معرفتك بوسائل واساليب التقوى هي التي توصلك الى التقوى اما ان يمارس الانسان الاعمال متوهما ان ما يفعله فيه تقوى ربما يقع فيما ينهى الله تعالى عنه متوهما أنه التقوى وهذا يمكن أن يضرب له مثل بما وقع فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا من صغار الصحابة جاؤوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسألون عن عبادته عن صلاته وصيامه وقيامه ومعاشرته أهله فلما سالوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبروا بما كان صلى الله عليه وسلم يفعله تقالوا ذلك الفعل يعني قالوا إن هذا قليل ثم التمسوا للنبي صلى الله عليه وسلم عذرا قالوا هذا رسول الله والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولذلك ما يقوم به من فعل يعني يتناسب مع مقامه صلى الله عليه وسلم ثم افترضوا في أنفسهم أنهم يقع منهم الخطأ ويكثر منهم الإثم ولذلك لا بد أن يواجهوا وأن يقابلوا هذا الخطأ وذلك الإثم بكثير من العبادة فألزم كل نفس منهم أو كل واحد منهم عبادة معينة فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد هكذا ألزم نفسه، وأما الثاني فقال أنا أصوم النهار ولا أفطر، وأما الثالث قال أنا اعتزل النساء ولا أتزوج، لأنه يظن أن في زواجه من النساء ومعاشرته النساء يظن أن في ذلك له. وأن في ذلك ضياع وأن في ذلك عدم انشغال بالعبادة فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله هؤلاء صعد صلى الله عليه وسلم المنبر ووجه الناس وبين لهم أن هذا سلوك خاطئ وأنه ليس هو التقوى فقال صلى الله عليه وعلي وصحبه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما أنا فاني أتقاكم لله واخشاكم له وهذا محل الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أتقى الناس وأنه أخشى الناس وانه اكثر الناس التزاما بطاعه الله قال اما انا فاني اتقاكم لله واخشاكم ولكني انام ولكني اقوم وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هكذا قال صلى الله عليه وسلم فبين أن تمام التقوى وكمال التقوى وكمال الخشيه هي ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله وفي هذا رد على من يتوهم أن التقوى تكون بالغلو في الطاعة وبالغلو في العبادة والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه حيث قال قال في بعض قوم عيسى, عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الله سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه الله سبحانه وتعالى ما فرض الرهبانيه على هؤلاء الرهبان الذين التزموها وادعوا انها طاعه وعباده وانما امرهم الله سبحانه وتعالى بان يقوموا بالطاعات وان يلتزموا العبادات لكنهم هم الذين فرضوها على انفسهم ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله هذا الذي طلب الله منهم إلا أنهم لم يراعوا هذا الطلب ولذلك غلوا فكانت منهم الرهبانية وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا رهبانية في الإسلام لا رهبانية في الإسلام ولكن على الإنسان أن يلتزم أوامر الله وأن يجتنب نواهيه فكما أن الله تعالى أمرنا بالطاعة وبالعبادة نهانا عن التبتل ونهانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إن المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى يعني ان هذا الذي ينقطع للعباده لا يستمر سياتي زمن من الازمان ويتخلف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عنهما كان في ايام شبابه كثير العباده والطاعه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن أسرد الصوم فقال له لا صم من كل شهر ثلاثة أيام قال يا رسول الله إني أوطيق وأفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قال يا رسول الله إني أوطيق وأفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما لا أفضل من ذلك لما قال إني أوطيق وأفضل من ذلك قال له لا أفضل من ذلك ذلك صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وهكذا في القيام امره ان يقوم ثلث الليل وينام ثلثة قال اني اطيق افضل من ذلك قال له قم ثلثى الليل او نصف الليل ونم ثلثى وقم سدثة قال اني اطيق افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك ثم إن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه استمر في ذلك حتى إذا ما كبر السن أحس بعجزه وبعدم قدرته على ما ألزم به نفسه فكان يقول ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا شك إن هناك تلازم بين إكرام الله سبحانه وتعالى وبين التقوى لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في معرض البيان لم يقل ذلك في معرض الثناء والفخر وإنما أراد أن يبين للناس لهؤلاء الذين أحبوا أن ينزموا أنفسهم بما لم يلزمهم به الله وأحبوا أن يغلو في دينهم بين لهم أن الغلو في الدين ليس من التقوى أن الغلو في الدين ليس من التقوى قال واصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي قال عور بن عبد الله تمام التقوى أن تبتغي علما ما لم يعلم منها الى ما علم منها يعني قبل ان تمارس التقوى ان تعرف حدودها وان تعرف ما هو واجب عليك ان تتعلمها قال وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال كيف يكون يعني الشخص متقيا كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقى او من لا يدري ما يتقي يعني هذا لا يكون متقيا الشخص الذي يريد أن يمارس التقوى وهو لا يعرف حدودها لا يكون متقيا ثم قال معروف إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا يعني إذا كنت لا تحسن كيف تتقي فإنك قد ستقع في في الحرام وضرب مثلا بذلك بأنه قد يأكل الربا وأكله الربا قد يكون بصور إما أنه يزعم أنه يتساهل في البيع والشراء فيقع في الربا فأن يعطي أكثر مما يأخذ فيقع في الربا أو يأخذ أكثر أفضل مما يعطي بدعوى انه يريد التقوى قال اذا كنت لا تحسن تتقي اكلت الربا واذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك بدعوى انك يعني في غنى عنها او نحو ذلك فتقع في المعصية وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك اي قاتلت الناس وقتلت من لا يجوز لك قتله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمه يعني الانصاري اذا رايت امتي قد اختلفت فامد الى سيفك فاضرب به احدى يعني أتلف هذه الآلة حتى تكون في منجأ من أن تستخدمها في غير طاعة الله ثم قال معروف ومجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيا ثم قال ومجيئكم معي من المسجد إلى هنا. كان ينبغي لنا أن نتقيه يعني لأنه قد يؤدي إلى الرياء أليس جاء في الحديث إنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع يقول هذا الخبر أخرجه أبو نعيم في كتاب الحلية عن معروف الكرخي وهو أحد الزهاد واحد المتصوفة احد علماء السلوك اراد ان يعلم الناس يعني ما هي التقوى وماذا ينبغي ان يفعلوه لان الامور الوسط هي المطلوبة والمبالغة في الاشياء والغلو فيها تحدث توقع الإنسان في المعصية دون أن يحس ولذلك يقول بعض أهل العلم إن المبالغة في التواضع ضرب من ضروب الرياء وهكذا المبالغة في بعض العبادات قد يخرجها عن كونها طاعة إلى كونها معصية ولهذا الوسطيه في كل الأمور هي المطلوبة المنشودة قال وفي الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه وصية ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية اوصاه في خاصة في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا لأنه متى التزم طاعة الله حرص على أن يعدل بين هؤلاء الذين قل عليهم وبين أن يجنبهم كثيرا من المواقف التي يكرهونها لذلك كان صلى الله عليه وسلم يخصه بأن يتقي الله جل وعلا قال ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله وبالسنع والطاعة لآئمتهم لان لأن هذا هو مجال تحقيق تقوى الله قال ولما وعظ الناس وقالوا لها لقالوا له يعني كما جاء في حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال كانها موعدة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة بتقوى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة يعني لائمه المسلمين لأنه متى ما كان التزام الإنسان بالسمع والطاعة لأئم لإمام المسلمين فإنه لن يقع يعني في معصية ولن يقع في غلو ولن يقع في خروج على الامام بل يحرص على جمع كلمة المسلمين نعم بجمع هذه هامش قال وفي حديث ابي ذر الطويل الذي خرجه ابن حبان وغيره قال قلت يا رسول الله اوصني قال اوصيك بتقوى الله فانه رأس الامر كله فانه رأس الامر كله اي تقوى الله قال وخرج الامام احمد وهذه احاديث كثيرة ساقها رحمه الله يؤكد فيها أن تقوى الله هي مطلب ومقصد لكل إنسان في حياته قال وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام قال وخرجه غيره يعني غير الإمام أحمد الرهبانية هي الانقطاع في العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل أنواع العبادة هي الجهاد ولذلك جاء في الحديث والجهاد ذروة سنام الإسلام وذروته الجهاد في سبيل الله يعني ذروة سنام الإسلام هو الجهاد بشروطه المعروفة حيث ان الجهاد في سبيل الله لا بد ان يكون تحت راية راية الامام ولا بد ان يكون باذن من الامام ولا بد ان يكون في ما يعود على النفع بالمسلمين فانه هو الجهاد في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم عرفه لما سئل قال من قاتل لتكون كلمه الله العليا الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل كذا يعني سمعه ورياء فايها في سبيل الله قال عليه الصلاه والسلام من قاتل لتكون كلمه الله العليا لا بد لا بد ان يكون الجهاد باذن من الامام ما فهم كل الجهاد لابد ان يكون باذن من الامام خاصه الجهاد بالنفس لاننا لو تتبعنا سيره النبي صلى الله عليه وسلم ما راينا أحدا خرج في ايام النبي صلى الله عليه وسلم للقتال إلا بعد أن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأذن لهم إلا إذا أذن لهم أولياؤهم وآباؤهم كما جاءه الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أريد أن اجاهد معك قال استأذنت أبوي قال لا قال استأذن أبوي ولما سأل الرجل, الرجل عن أبوي قال إنهما كبيران قال ففيهما فجاهد وهكذا ما عقدت راية للجهاد في سبيل الله إلا بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي كان عليه أبو بكر رضي الله عنه وكان عليه عمر رضي الله عنه وسائر السلف الصالح رضوان الله عليه وأما أن يخرج الإنسان ويستهد ويذهب ليقاتل حتى وإن قاتل غير المسلمين فإنه في هذه الحال قد يكون مخطئا فيما يفعله لأنه ربما عقد أئمة المسلمين مع غيرهم عهودا أو أعطوهم ذمة أو استأمنوهم فانه لا يجوز للانسان ان يقاتل من كانت هذه حاله وانما المقاتله تكون للمحاربين والذي يقدر هذه المواقف هم لا المسلمين وعليه ان يلتزم الانسان بما يراه امام المسلم قال وخرج نعم وفي الترمذي قال وخرج الإمام أحمد بن حليد أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فانه رهبانية الإسلام قال وخرجه غيره يعني غير الإمام أحمد ولفظه قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير ومعنى جماع كل خير يعني كل الخير يجتمع في تقوى الله سبحانه وتعالى وفي الترمذي أي مما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه عن أزيد بن سلم رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأخاف, فأخاف أن ينسيني أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعا يعني أعطيني ملخص كلمة جملة لخص لي ما قلت فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله فيما تعلم اتق الله فيما تعلم يعني هذا ملخص وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثه على التقوى ودله على ان التقوى انما تكون فيما يتعلمه الانسان قال ولم يزل الصرف الصالح رحمهم الله يتواصون بها يعني بالتقوى كان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول في خطبته يعني التي يخطب بها في الجمعة او في غيرها اما بعد فاني اوصيكم بتقوى الله فاني اوصيكم بتقوى الله وان تثنوا عليه بما هو اهله وان تثنوا عليه يعني على الله بما هو اهله وان تخلطوا الرغبة بالرهبة يعني في طاعتكم وعبادتكم تخشون الله تعالى وترجون وتجمع الالحاف بالمساله يعني اذا سالتم الله تلحوا في الدعاء فان الله تعالى يحب من يلح في الدعاء فان الله عز وجل اثنى على ذكر على زكريا واهله على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وهذا محل الشاهد حيث إنهم كانوا يجمعون بين الصفتين الرغبة والرهبة وقد مر بنا أن الإنسان في حال صحته وفي حال نشاطه وفي حال قوته عليه أن يغلب جانب الرهبة يغلب جانب الرهبة وفي حال عجي وفي حال مرضي وفي حال ضعفي يغلب جانب الرجاء يغلب جانب الرجاء والله تعالى أثنى على عباده الذين يكون هذا منهم كما قال سبحانه وتعالى اولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه قال ولما حضرته يعني حضرت ابا بكر رضي الله تعالى عنه الوفاة وعهد إلى عمر رضي الله تعالى عنه يعني كتب له بالخلافة دعاه فوصاه بوصية واول ما قال له اتق الله يا عمر فكان ايه اوصاه بالتقوى قال وكتب عمر رضي الله تعالى عنه الى ابنه عبد الله الى ابنه عبد الله اما بعد فاني اوصيك بتقوى الله عز وجل فانه من اتقاه وقاه أي من اتقى الله وقاه وجنبه السوء ومن أقرضه جزاه يعني ومن قدم فعل الطاعة لله سبحانه وتعالى وأحسن امتثالا لأمر الله فإن الله يجازيه على ما فعل هذا معنى كما جاء في قوله تعالى إن تقرض الله قرضا حسنا نضاعف لكم ومن أقرضه جزاء، ومن شكره زاده لأن الله تعالى يقول لإن شكرتم لأزيدنكم فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك هذا ما وصى به عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله قال واستعمل علي رضي الله تعالى عنه رجلا على سرية ومعنى على سرية يعني على مجموعة من المقاتلين يخرجون للجهاد والفرقه التي تخرج إن كانت بقيادة الإمام بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى بالغزوة وأما إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا أمره وبعث معه مجموعة من الناس لغرض من أغراض الجهاد يسمون هذه الفرقة السرية قال واستعمل علي رضي الله تعالى عنه رجلا على سرية يعني على فرقة من الجيش فقال أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه يعني أوصيك بتقوى الله الذي ستلاقيه بعد موتك ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة فإذا أحسنت في الدنيا أحسن الله إليك في الآخر وإذا أشعت في الدنيات تنال جزائك وعقابك في الآخر وقال وكتب عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين كتب الى رجل اوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها اي لا يقبل منك عملا بدون التقوى ولا يرحم الا اهلها ولا يسيب الا عليها اي على التقوى فان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلنا الله وإياك من المتقين هكذا وصى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ونعم الوصيه قال ولما ولي يعني عمر بن عبد العزيز لما بوع له بالخلافة وأصبح أميرا للمؤمنين في الدولة الأموية وكانت خلافته ما بين سنة تسعة وتسعين من الهجرة الى سنة مئة وواحد من الهجرة قال ولما ولي رحمه الله خطب الناس فحمد الله واثنى عليه وقال اوصيكم بتقوى الله عز وجل فان تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف يعني ان تقوى الله تقوم مقام كل شيء وليس شيء يقوم مقام تقوى الله وقال رجل ليونس بن عبيد اوصني فقال اوصيك بتقوى الله والاحسان فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال له رجل يريد الحج اوصني فقال له اتق الله فمن اتق الله فلا وحشة عليه وقيل لرجل من التابعين عند موته اوصن فقال اوصيكم بخاتمة سورة النحل وهي قوله سبحانه وتعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذه المعيه معيه خاصه المعيه الخاصه مفادها وغايتها التاييد والنصر والعون والتوفيق ولذلك ينبغي للعبد المؤمن أن يلتزم بها حتى يحقق هذا الفضل وهذا الثواب قال وكتب رجل من السلف له اوصيك بتقوى الله فإنها أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت أعاننا الله وإياك عليها وأوجب لنا ولك ثوابها يعني فإن تقوى الله يحتاج إليها العبد في سره وفي علانيته وفي شأنه كله قال وكتب رجل منهم يعني من السلف إلى اخ له اوصيك وأنفسنا بالتقوى فانها خير زاد إلى الآخرة والأولى فإنا خير زاد الاخره والاوله واجعلها الى كل خير الى كل خير سبيلك ومن كل شر مهربك بالنجات فقد توكل الله عز وجل لاهلها بالنجات هكذا عندكم ها تكفل النسخة اللي بين أيدينا فقد توكل والمعنى واحد فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق مما لا يحسنون والرزق مما لا يحتسبون كما جاء في قوله تعالى ومن يتوكر على الله فهو حسبه وكما جاء في قوله تعالى ويرزقه من حيثه لا يحتسب وقال شعبا كنت اذا اردت الخروج قلت للحكم والنراد به الحكم ابن عتيبة احد علماء التابعين عليك حاجة فقال اوصيك بما انصى به النبي صلى الله عليه وسلم معادا اتق الله حيث ما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وهو حديث الباب قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى ومحل الشاهد وقوله والتقى أي يسأله التقوى وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ثم قال يا ابا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم وهذا مثل ما جاء في قولي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما مراده في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يرونه قال وقد ذكرنا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتي وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في دعائه اسالك أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وخشية الله بالغيب والشهادة هي من المنجيات يعني من أسباب النجاة على وق سبق من حديثها بالطفيل عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي, الله استحي من الله استحياء رجل ذي هيبه من أهل وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السر فإن من علم أن الله يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلواته اوجب له ذلك ترك المعاصي في السر لانه يعلم ان الله يراه و هذا المعنى الاشار في القرآن بقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا فكونه جل وعلا الرقيب وغالبا الرقيب هو الذي يطلع عليك في خلواته ولهذا استوجب أن يتقي الإنسان الله تعالى في خلواته كما يتقيه في جلواته قال كان بعض السلف يقول لأصحابه زهدنا الله يقول لاصحابه زهدنا الله واياكم في الحرام زهدا من قدر عليه في الخلوه فعلم ان الله يراه فتركه من خشيته زهدنا الله في الحرام زهدا من قدر عليه في الخلوه فعلم ان الله يراه أي فلما علم أن الله يراه تركه فتركه من خشيته لأنه علم أن الله مطلع أو كما قال وقال الشافعي رحمه الله أعز الأشياء ثلاثة الجود من قلة والورع في الخلوه وهذا محل الشاهد وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف يعني كلمة الحق في الغضب وفي الرضا وعند من تخاف وعند من تطمع فطمعك لا يخرجك عن أن تقول كلمة الحق وخوفك لا ينبغي له أن يسكتك عن أن تقول كلمة الحق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 وقدرته عليك واعلم انك بعينه ليس تخرج من سلطانه الى سلطان غيره ولا من ملكه الى ملك غيره فليعظم منه حذرك فليعظم منه حذرك وليكسر منه وجلك والسلام يعني فهذه موعظة ركزت على امره التقوى. وهكذا استطرد المؤلف عن ابن رجب رحمه الله في ذكر أقوال السلف رحمه الله في الوصية بالتقوى ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وصى بها أنبياءه ورسله وعباده قال وقال أبو الجلد أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لقومك ما بالكم تشترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي يعني إذا من فردتم إذا ما خلوتم الإنسان منهم أمام الناس لا يقع في الذنوب ويتجنب ويحذر لكنه إذا خلى وقع فيها فيقول ما أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء قل لقومك ما بالكم تستترون ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي إن كنتم ترون عني لا أراكم فأنتم مشركون بي وان كنتم ترون اني اراكم فقد جعلتموني اهون الناظرين اليكم سبحانه وتعالى وتنزه عن ان يكون كذلك وكان وهيب بن الوردي يقول خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك وقال له رجل عظني قال اتق الله ان يكون اهون الناظرين اليك قال كان بعض السلف يقول اتراك ترحم من لم تقر عينيه بمعصيتك حتى علم انه لا عين تراه غيرك وقال بعضهم ابن آدم إن كنت حيث ركبت المعصية لم تص لم تصفو لك من عين ناظرة إليك فلما خلوت بالله وحده صفت لك معصيتك صفت لك معصيته ولم تستقي منه حياءك من بعض خلقه ما أنت إلا أحد رجلين إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت وإن كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من اضعف خلقه لقد اشترعت عليه كل هذا يؤكد أن التقوى في الخلوة تقوى الله في حالة الخلوة أشد من تقوى في حالة يعني عدم الخلوة لأن الناس الغفلة فيهم والاستخفاف فيهم يجرئهم أن يغفلوا أو أن لا ي... يعنوا يعنو بتقوى الله سبحانه وتعالى في حال خلوتي قال دخل بعضهم غيطة ذات شجر والغيطة قال هي يعني المكان الذي نجتمع فيه الشجر الكثير مثل الغابة فقال لو, لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني يعني هكذا راود نفسه أنه لو وقع في معصية ما عنده أحد قال فهد فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيطة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني إن كنت في خلوه فإن الله تعالى مطلع عليك. قال راود بعضهم اعرابيه وقال لها ما يرانا الا الكواكب قالت فاين مكوكبها يعني ان كانت الكواكب تراف فمن خلق الكواكب ومن انشاها يرانا ايضا قال راى محمد بن المنكدر رجلا رجلا واقفا مع امراه يكلمها فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما يعني وعظهم بالترغيب والترهيب إن الله يراكما أي فأقلعا عما انتما فيه واعلما أن الله تعالى مطلع ثم دعا لهما بالستر قال سترنا الله واياكما ولذلك لا ينبغي أن تقيم على المعصية قال الحارث المحاسبي